اليك لا امر ا لك لا امر تلك ايات الكتاب الحكيم تلك ايات الكتاب الحكيم فكان ل عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أن أنذب الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم أنذب الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق قَال الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ قَال الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ في أيام ثم استوى على العرش إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض فيه تبت في أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر يُذَكِّرُ الْقَلْبَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ذَلِكُمُ الله ربكم وَرُوءُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ نَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا إِلَيْهِ نَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حقا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمنوا قال حاتب القسف ليجزي الذين آمنوا آمنا وعم ي قال حاتب القسف والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون وعذاب اليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدّره منازل وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَ لَهُم مَنَازِلَ وَقَدَّرَ لَهُم مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَقَدَّرَ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ لِن وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ مَا خَلَقْنَاهُ جُدْلًا لِّكَيْلَا يَفْتَرِيَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إلا يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ إِنَّ فِي خَلْقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي قومي يتقول باهتي